والصلاة والسلام على النبي المبيل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في سؤال تجدًا السؤال الأول البيع بلا عجل كيف حكمه نسمع أنه أن ذلك من المعاطاة فما جدر ال فما جدر الذي يجوش فيه المعاطاة الذي يسير ناموسه طوب، قال: من لم يتفقه في ديننا، من لم يتفقه في ديننا، فلا يبيع في سوقنا، لأنه يبيع نفسه في المعاملات الفاسدة وتعاطي المعاملات الفاسدة حرام، يحرم تعاطيها، تعاطي المعاملات الفاسدة حرام، لا يجوز ذلك بحال ما لا حوال، إذا. من البيع لابد من عدل وإيجاب وجبان هناك انتشر بين الناس العقود بلا صيغة شروط البيع كلها انتشرت المياه كون الصيغة خلاص إيش هذا كما هذا قال هذا مئة ألف روبية يعطي المياه ويأخذها وخلاص بدون عدل هذه لا تبدل ما يسه هذا العقد هذا فاسد لكن يوفي على قول المعاطاة وقل المعاطاة مهم المعنى المعاطاة هو ان ترى هذا هذا الكتاب بكم هذا قال هذا الكتاب مئة الف ربين فيطرح مئة الفربيين ويأخذ الكتاب بدون ان يقول بيعتوك بدون ان يقول اشتريته هل يصح ذلك نعم يصح ذلك على قول المعاطاة اما على المعتمد فلا يصح وقول المعطاه الجدر الذي يصحبه اختلاف بين العلماء بعضهم قال في المحجرات الأشياء المحجرات الأمور البسيطة من شراء الأشياء البسيطة وقال بعضهم كل ما يعده الناس بيعا يدخل في قول المعطاه وقول المعطاه هذا ليس في البيع فقط في كل العقود في الإيجار في الإعارة في كل العقود يدخل قول المعطاه ليس هو خاص بالبيع فقط طيب السؤال الثاني يقول أخ أخ الجدة للأم أخ الجدة يعني عندها جدة من الأم من جدة من أم أمها جدة أخوها ها هذا تسأل هل هو محرم أو لا لا ينقض الوضوء أو ينقض الوضوء؟ أخو الجدة للأم نعم هو محرم من هو الخال الخال أخو أمك أخو أمك هذا خالك بلا واسطة ومع الواسطة خالك هو من كان أخو كل أنثى ولدتك هذا خالك أي أنثى أم أم أخوها خالك فهو محرم أم أب أخوها خالك محرم لك ولا ينقض الوضوء ها جوس السؤال الثالث الولد الذي يشرك بالله هل عليه إثم إذا بلغ يعني قبل البلوغ وهو صغير تلفظ بلفظ فيه كفر العياذ بالله طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يثير عن المجنون حتى يفيق عن الصبي حتى يبلغ لا يأثم الصبي لو عصى وهو صبي لا يكتب عليه سيئة ولو تلفظ بلفظ الشرك لا لكن من يأثم يأثم الولي الام الاب من كان وليا عليه أو جيما يأثم لأنه أهمله يلتكي بالحرام سواء الحرام في القول او الحرام في الفعل سواء الحرام في الاعتقاد او الحرام في فعل ما حرم الله سبحانه وتعالى فالولي والام والاب اولئك او الولي او القيم عليه الذين اهملوا امره اولئك يأثمون فاذا بلغ خلاص يكتب القلم عليه فان فعل خيرا كتبت له وان فعل شرا كتب عليه هذا نعم. قال ما سألته الأخرى قالت يا شيخ مرة حصلت هذه المشكلة كنت حيد واستعملت مناكير على أظفاري مناكير يعني الصبغ الذي يطلح في الأظافر قاله مناكير مم. وكان الظفر طويل انتهيت من الحيض اي طهرت من الحيض ومسحت المناكير اي قبل ان اغتسل خرجت هذا لان ما بيصح عليها الغسل لو اغتسلت وفي شيء يمنع عصول الماء الى البشرة ما بيصح هذه المناكير مناكير جمع منكر مناكير الصبغ الذي يوضع في الاضطار هذا يمنع عصول الماء الى البشرة وهكذا كل مثال حتى الحنة الان الصناعية التي ظهرت في الأسواق تجد فيه جرم يخرج هكذا كذلك يمنع عصول الماء الحنة الطبيعي ما يضر لكن الحنة الصناعي الآن التي يوضع في الأسواق إذا جرى هكذا يخرج له جرم هذا يمنع وصول الماء البشرة كذلك المناكير مثال المناكير مثال ومثل كل ما يمنع وصول الماء البشرة مثل ما وضع على ال على الأشجان او ما يضع على الحاج او غير ذلك ما يستعمله النساء مما يمنع وصول الماء الى البشرة او الى الشعر طيب انتهيت من الحيض ومسحت المناكير قبل ان اغتسل فوجدت هناك اثر المناكير بعد الاغتسال. بعد اقتسال وقعت هناك اثر لله اثر اثر بعد ما اغتسلت رأت هناك في ظهورها أثر لهذا الصبغ الذي يُضع على الأظافر المسمى بالمناكير تمام بعد الاغتسال يبقى في طرف الظهور هلا نعم الذي قصدته قطعه بعد الاغتسال يعني كنت على ذكره ما فيه مش إلا أنني سأقل على الظفر الذي فيه أثر المناكير السؤال هل صح الاغتسال ايه صورة المسألة? اه? صورة المسألة ان بعد ان اغتسلت رأت ان على اطراف اضافيرها اثر المناكير انا لم تصب ما زالته ذلك بالمسألة. بعد ما اغتسلت الان بتقلم اضافيرها? اه? بتقلم اضافيرها. هل يسحى الغسل? الغسل صحيح. اه? فهذه الأظافر التي ما وصل لها الماء إذا ما قلمتها يجب إزالة المتبقي وتغسيلها فقط تغسيل الأظافر الغسل كله صحيح المحل الذي ما وصله الماء فقط هذا تغسله فقط تزيل المانع وتغسله البدن كله الغسل صحيح فإذا قلمت الأظهار قبل أن تزيل قال أخوة سيبقى أقلم الأظهار نقول نعم يكره ذلك لأنه عليها أثاء هذا الأولى أن تغسله وتغسله وتزيل ذلك المانع وتغسله ثم بعد ذلك تقلم أظهارها لأنه ينبغي للحيض أن تقلم أظهارها وتزيل شعرها وهي حاير فإذا اغتسلت أرادت أن تزيل من شعرها من ظهرها لا بأس نعم فهم فهم هي الأظهار في أطرافها بقين المناكية ثم بعد ذلك أرادت إزالته الغسل صحيح والواجب عليها أن تزيل ما تبقى وتغسل قالت لا وإذا نقلم أظفاري. يقول لا بس قلّم أظفاري صحيح. لكن يكره ذلك. الأول إزالة ثم الغسل ثم التقليم. هذا هو الأول والأفضل. <تصفيق> طيب يا شيخ ما الحكمة في في لبس الأحرام للرجال من غير المقيم؟ هنا العادة لي. أن يلبس الرجل ما يغطي رأسه بدنه بالمخيط عادة هكذا وفي المرأة العادة أنها تغطي وجهها ها؟ في الإحرام أراد الشارع أن تخالف العادة العبادة فلهذا أمر المرأة التي كان لا تكشف وجهها أمرها بكشف وجهها وأمر الرجل الذي كان يعني نقص في حقه أن يمشي حاسر الرأس الرجال ح... الرجل نقص يمشي حاسر الرأس نقص في حقه وعيد لكن الآن يعيشون في زمن النقص لهذا صاروا يتفاخرون بالشعر المكشوف لأننا نعيش زمن النقص الآن فلما كان الرجال كان حتى من زمن الجاهليه حتى كان يستحي الرجل يمشي بلا شيء فوق رأسه على كل حال لتخالف العبادة العادة فلهذا امر ان لا يلبس محيطا سواء كان مخيط او غير مخيط محيط سواء كان مخيط وامر ان يكشف رأسه ليخالف عادته الذي كان متعود عليها قبل ذلك والمرأة كانت متعودة تستر وجهها فامرت بكشف وجهها لتخالف حتى تعرف انها في عبادة وتتذكر بذلك حكمة الشارع فالشارع في امور الحج كثيرا منها جعلها عبادات تعبدية لا يعقل معناها ولا يعرف الا يوم القيامة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد تكلم الدرس الماضي في بيان الكسب والمعاشرة وفي اليوم نفتكلم في هذا الدرس عن آداب الطعام آداب الطعام وهو الخلق المستحسن الأدب في كل فعل فلكل الأدب أدب في التعلم أدب في التعليم أدب في الخلطة أدب في الجلوس أدب في الطعام آداب داخل الخلاء وغير ذلك آداب كثيرة منها هذه الآداب آداب الطعام قال اذا اراد ان يشرب او ان يأكل هناك آداب ندب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم التخلي التحلي بها فان النبي محمد صلى الله عليه وسلم منه تؤخذ الآداب منه تستنبط الآداب وما من خلق في البرية محمود الا وهو متلقا عن زين الوجود كل خلق محمود فهو منه صلى الله عليه من الحامد المحمود صلى الله عليه وآلهγ وآلهatif ما من أدب إلا من سيد المؤدبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ما من خاصلة حميدة إلا استفدناها من الحبيب العظم صلى الله عليه وسلم ما من خاصلة ذميمة إلا وتجنبناها وكان الواسطة فيها سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فجز الله عنا نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير ما جزى نبيا عن أمته قال من آداب الطعام يستحب غسل اليدين قبل الأكل وبعده سنه تغسل يديك قبل الطعام وبعد الطعام إذا أرد أن يأكل سنه يغسل يديه. قبل ان يتناول الطعام وهنجرة العادة في بعض البلاد يدخل الطعام هكذا ها؟ دون ان يتقدم غسل اليدين لا ينبغي ان يتقدم ذلك لان كم من صفحت ناس كم من باشرت اشياء وهذا اليد تباشر فلهذا يأكل بيد نظيفة وباء اذا فرات من الطعام سنة كذلك ان تغسل اليد بعد الطعام بعد ما تخلص الطعام سنة لعق الأصابع بعد أن تلعق أصابعك سنة بعد ذلك قبل أن تمسحها بالتيسو أولاً تلعق الأصابع سنة ذلك ثم بعد ذلك تغسلها سنة وهذا الغسل قبل الطعام وبعد الطعام يورث الغنا الغنا الغناء ما هو الغنا في الدويد فيقطع الغنا في الدويد وفي غيحة ما الغنا في الأخلاق الغناء في الآداب الغناء في أشياء كثيرة الأكل الغسل اليد قبل الطعام وبعد الطعام ولا يغرونك ما ترينه اليوم في الزواجات من أنهم يأكلون دون أن يغسلوا أيديهم ذلك إنما هو خالف للسنة وفي نفس الوقت مجلب للأمراض لأن الجراثيم تحل باليد جراثيم بكتيريا فضرب الانسان هذه الجراثيم فاذا قصرها خرجت خصوصا لو كان يباشر النقود او الدويد في يده هذه الدويد نجيسة لانها كثير ناس استخدمها المريض لمسها والمتنجس لمسها فلما باشرتها بيدها ثم تأكل بهذا اليد هذا الجراثيم تدخل اليد داخل تسبب امراض فالسنة غسل اليدين قبل الطعام وبعد الطعام فإن كنت صاحبة البيت في السنة أن تغصلي قبل الناس في بداية الطعام ليه إشعارا بالإذن لهم بال... بالأكل وت... وتغصلي يدك آخر الناس حتى لا تقومي أنت صاحبة البيت قبل الناس ليه لأن لو كان ضيف شاف صاحب البيت قام بيستحي عاد بيأكل بيستحي بيقومه هذا ما هو كريم هذا الكريم لا يجلس فوق المائدة حتى يفرغ الضيف من الطعام ثم يغسل الضيف قبله وصاحب البيت يغسل بعده بعده، بعد الضيف فالتقدم في غسل اليد في أول الطعام ليأذن له في الطعام لأنه إذا باشر صاحب البيت فذاك إذن للباقيين في مباشرة الطعام وفي الآخر ينبغي له أن يكون آخر من يقوم من المائدة فيغسل آخر واحد صاحب البيت أما ما يفعله الآن بعضهم لا الأكل بلا بالملعقة ألا الأكل بالملعقة يسأله غسل اليدين حتى بتأكل بالملعقة وإن كان هو الأفضل الأكل باليد الأكل باليد أفضل الله سبحانه وتعالى جعل هذه اليد فيها مادة تفرز من المواد المعينة للهضم، تعين الهضم. وقد اكتشف الآن في هذا العصر الحديث في بعض التحليلات أن هذه اليد تفرز أنزيمات تعين على هضم الطعام، على هضم الطعام. وهذه حكمة الشارع. الحبيب أحمد بن حسن العطاس عندما ذهب إلى مصر ودخل الأزهر. وكان له في قصة قال الأرض وأكل بيده بعد بعد أن غسلها أكل بيده الشريبة فقال هنا الملعقة استشهد ببيت في ألفية ابن مالك فقال الرجْضِ يارن ألا يجيء المنفصل إذا تأت أن يجيء المتصل فعجب شيخ الأزهر كيف يستشهد ببيت في الألفية في النحو في مقام أداب الطعام وعظموها شدة تعظيم وأخذوا عنه وطلبوا الإجازة منه وهناك قصة طويلة في شاهدنا في أداب الطعام فطرح علماء الأزهر كلهم الملعقة وأكلوا بأيديهم اجتداء وتأسيا بهذا الإمام العظيم قال وأن يبدأ بالملح ويختم به هكذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم الملح قليل بس قليل ما هو كثير قليل يجيب الضغط بعدين قليل هكذا هكذا يجيب عاجي صغيرة هكذا هكذا طعم ملح فإنه أمان من سبعين د أن تبدأ بالملح هي تبدأ طعامك بالملح قليل بس ما هو كثير يطلع الضغط بعدين لا ويختم الطعام بالملح هكذا من السنة من السنة أن يبدأ طعامه بالملح ويختم به. كذلك من السنن وأجاب الطعام أن يسمي الله تعالى في أوله لها بسم الله وأكلها بسم الله الرحمن الرحيم. أول الطعام في أول الشراب بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أكل الطعام ونسي ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم في أثناء الطعام تذكر. تقول في أثناء الطعام بسم الله الرحمن الرحيم أوله. وآخره بعد أن أكل الطعام نسي معايا بالبسملة بعدما خلص فرغم الطعام وأكله تذكر أنهم لم يأتي بالبسملة لا في أول الطعام ولا في أثناء الطعام هل يسن له؟ نعم يأتي ولو فرغم من أكل الطعام يقول بسم الله الرحمن الرحيم أوله وآخره لأنك إذا لم تبسم أكل الشيطان معك فلهذا ما توجد بركة في في ذلك الطعام الذي لم يبسمل عليه يفرغ الطعام ولا شي بركة فيه فلهذا أزن فإذا فرغت من الطعام ولم تبسمل أكره الشيطان معك أنت تريد أن تؤذي الشيطان ليتقايا لي ما أكله معك أما الفائدة البركة تنزعه من الطعام لكن تريد أذية الشيطان وإن فرغت من الطعام تأتبور بسم الله الرحمن الرحيم أوله وآخره له إذاء للشيطان ليتقايا ما أكله معك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع بعض أصحابه من قصعة فجاء أحد وأراد أن يمد يده ومسك يده قال السم الله لأن الشيطان بيدخل معك ها؟ وحص المدخل معهم والبسمة له سنة عين لكل واحد وسنة كفاءة إذا أكل المجموعة لأن إذا ما حضرواهم جاء واحد جديد فسن له البسملة يعني إيه؟ لأ إلا يكون مدخل الشيطان مع ذلك لهذا النبي صلى الله عليه وسلم مساك إيده وقال سم الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم وهذا الأكمل يقول أقل بسم الله والأكمل بسم الله الرحمن الرحيم والأفضل أن يبسمل عند كل لقمة وأن يحمد الله سبحانه وتعالى عند كل لقمة لهذا قال ويحمده في آخر الطعام. فإذا فرأى حمد الله سبحانه وتعالى. فالسن والأفواكمل والأفضل أن يسم الله عند كل لقمة وأن يحمد الله عند كل لقمة. يقول الحمد لله. فقال الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي طعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حاول مني ولا هو. الحمد لله الذي طعمني هذا الطعام. أسأله سبحانه وتعالى أن يطعمني خيرا منه. إلا إذا كان لبنًا رأوا له آثارك اللهم أن تزيدني منه اللبن يقول اللهم زدني منه فغيره من الطاعمة يقول اللهم أطعمني خيرًا منه والسنة أن يأكل باليمين سنة لاك باليمين سنة لا بالسمال يكره الاكل إلا إذا كان مقطوع يده اليمنى والسنة لاك باليد اليمنى هكذا يا واحد من الصغار باياكل قالها النبي صلى الله عليه وسلم صار ياكل من هنا وياكل من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم علمه الادب قال يا غلام سمي الله بسم الله الرحمن الرحيم قال سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك كل مما يليك يشمل الطرف ومن الوسط من كل مكان <تصفيق> كل من ما يليك كل من ما يليك وسم الله وكل بيمينك فلاك باليمين سنة ويكره الاكل بالشمال ويصغر اللقمة يصغر اللقمة يأخذ اللقمة تصغيرا لها يصغرها ما يأخذ اللقمة هكذا هذا ليس من اداب الطعام هذا اكل لها للجشع اكل من لم يتربأ يأخذ اللقمة هكذا هذا okay. من الوساخة ومن القذارة هذه أكل الجشع ومخالف الأداء الطعام تصغير اللقمة سنة وفي نفس الوقت يراحل المعدة تصغير اللقمة تأخذ اللقمة بدأ صابع السنة تأكل بثلاث أصابع لا تأكل بسبعين أكلوا متكبرين ثلاثة أصابع فإذا كان مثال بيأكل ناس يقورين يمكن يحتاج إلى أكثر من ثلاثة لا بس ها؟ فيأكل الناس يقول ما بي يمكن يأكل بثلاث أصابع كذا الناس يقولين صح؟ لو كان خبز يمكن لو كان الناس يقولين بيحتاج إلى رابع أو يحتاج إلى خمس لا بس لكن هكذا ثم يطرح اللقمة هكذا اللقمة بأطراف أصابعي ثم يدفعها بإبهامه هكذا السنة هه هكذا السنة تصغير اللقمة من السنة ولا يأطي الطعام هنا ما شحايا هذه الراحة يصلها ناس يجورين ماشي حايله لا. لأن ما هجاكل بالراحة كذا إنما الأكل بأطراف الأصابع فقط فيبقى هذا كله نظيف هذا نظيف كله ما في رز ما في ناس يجورين هكذا بأطراف الأصابع ثم يدفع اللقمة بإبهامه هكذا السنة قال وهو يصقر اللقمة ويجيد المضغ الآن فإذا وضع اللقمة فيه نضغها لا يأخذ لقمة ثانية إلا بعد أن يمضغ أولى ويبتلعها ثم يأخذ اللقمة الثانية هو نضغ لأنك لو ابتلعتها من غير نضغ فيصير عندك مشاكل في المعيدة ومرض سوء هاضمة نعم يجد مضغ هذا قال صاحب رياضة الصبيان وامضغ اللقمة مضغا محكمة محكمة بقى ان كان فيها لحم وان كانت رز وان كانت خبز وان كان انبا ثم بعد ان تمع جيداً اقلعها فبعد ان تاخذ لقمة اخرى <تأخذ> ما تأخذ اللقمة الثانية وعلى كمان وهذا منتظر منتظر لا هذا لا ينسى من الاجداد هذا يأخذ الثانية وينظر منتظره منتظر ان يمضغ الاولى لا لا تاخذ اللقمة الثانية حتى تفرغ من مضغ الأولى وابتلعها تأخذ اللقمة الثانية وهذا من أداب الطعام ويأكل مما يليه يأكل مما يليه قدام؟ كل هذا حلقات حلقات لها كما هو أكل الطالبات والطلب حلقات انبت سندري ليما سندري ليما ليما ليما انبت انبت انبت على خمسة خمسة ستة ستة لا باس باقوس لكن إذا أكلتم معا كل واحدة أكل مما يليه على تحت رز هنا وهنا رز يأكل من الرز هنا وهنا رز لهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما رأى الغلام تطيش يده في الصحبة. قال يا غلام كل مما يليك مم. كل مما يليك ليه لأن البركة تنزل على وسط الطعام فهذا تأكل من أطراف ما تأكل من وسط الليل عند فراء الطعام فالبركة تنزل في وسط الطعام أن يأكل ما يليه م? فإذا كان يليه صنبل يشكل <تصفيق> هذا إذا كان في صحن واحد يعني نتيجورين مع لحمة وغير ذلك وما إذا كان هناك صحن هناك صحن في ستاء صحن في سيورو وصحا فيه مشكل يعني هذا لاباس يعني لأن اللي عندي هذا صنبل أنا ما حب صنبل أنا أحب ساتي ها وإذا على ساتي لاباس أما إذا كان مع الجماعة لا لهذا قال إلا في الفاكهة لاباسا دور كيف هذه الفاكهة قلت تكون هذه الفاكهة ما تعجبنا هذيك تعجبنا ولا يكون هذا الصنبل ما يعجبنا أو هذا التنبي أو التاهو ما يعجبنا لكن يعجبنا ذاك السايور او, ذا أو هذا لا او هذا له او هذا الساتئ لا بأس بذلك لا بأس قال <تصفيق> ويأكل ما يليه ولا يتبع نظره لقمة صاحبها لا ما جا تاكل وتنظر للناس ناس وانت تنظر هذا لا ما ينبغي هذا بعدين اذا اصيب بمرض يقول فلان هو الذي نظرنا هو الذي عينني أي اصابني بالعين لا يأكلون. لا الناس يقولون يتفرج الناس ذاك يتفرج الناس ما ينبغي هذا أنت ت تتبع نظرك عندما الناس يأكلون تتنظر لأفواه الناس وهم يأكلون ما ينبغي هذا ليس من أذى الطعام فلربما أصيب بعضهم بمرض صدفة فاتهمك بأنك أنت الذي أصابته بالعين ولا يأكل من على الصفحة كما قلنا الصفحة الصفحة هذا لا الوعاء الذي يوضع فيه له الطعام لا تأكل من وسطها فكل من طرفها كما قلنا لأن البركة تنزل على الوسط كما أخبر بذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن يلعق الأصابعه إذا فرق ينبغي أن يلعق عن مص الأصابع لعج الأصابع يعني مص الأصابع الأصابع التي أكل بها لهذا ما ينبغي لعج الراحة هذه لان ما ينبغي اصلا وصول الطعام الى هنا الراحة هاي تبقى نظيفة فسن لعق الاصابع قبل غسلها او قبل مسها بالتيسو او نحو ذلك طيب ويلعق الصحفه كذلك الصحنه اللي, اللي تاكلوه فيه سواء سندويج سنديري او جماعة الا الصحنه حقك تلعقها لا تصفيه ما تخلي حبه رز فيه واذا كنا خمسة منكم او ستة تأكل في صحن واحد تفرغون من ذلك تص... لا تخلون حب رز ليه لانه بعد ذلك يرمى في القمامة فالسنة لعج الاصابع ولعج الصحفة كذلك وهذا يورث البر في الابناء أرى يورث البر في الابناء كما ان اكل الصاجة من المائدة اذا اخدته ورفعته وامدت الاذاء عنه يورث بر الابناء إذا كان نظيف شيء سقط من الطعام إذا كان نظيف أكلته وإذا كان فيه أزلت الوصف عنه وأكلته فمن المنكر ما يحصل الآن من أن الطعام إذا قام الناس من المجلس أو من المولد أو من الحول يتركون الطعام في الأرض فيقوم هذا وهذا فيدوس ذلك الطعام على الأقدام هذا حرام ما يجوز وهذا في استهانة بالنعمة ومن استهان بالنعمة وجحدها وأطأها بالأقدام يخاف ذلك زواء تلك النعمة والعياذة بالله قال ولا ينفف الطعام والشرب إذا كان الأكل حار هل ما ينبغي أو الكوب حار أخونا حوليك ما هم هذا انتظر حتى يبرد <تصفيق> هذا ليس من أدب الطعام تنفح في الطعام حتى يبرده نقول انتظر شوي حتى يبرد فلا لذة في بارد ولا بركة في حار. لذة الطعام إذا كان ما في لذة طعام ولا بركة في حار. نخليه يبرد قليل حتى يكون دافي فيكون في هناك بركة في الطعام ولذة انت تتناولي ولا ينفخ الطعام او الشراب اه لا خصوصا اذا كانوا احد بيشرب بعدك هذا بيستقدره ما عم بيشرب بعدك, بعدك. ولا يشرب من القربة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناف الانية القربة هذه عبارة عن انام من الجلد يوضع فيه الماء ليبرد مثل مثل القربة الان اه ألا. الوعاء الذي يوضع يه... ال... ال... فيه الماء في يكره تطرح فمك فيها فيه هذا وتشرب منه ها؟ أو العلبة الذي يفتح فيها ثم يسكب في, الج... في كوب أو في القلاسات أنت تشرب على طول هكذا هذا يكره نها النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناف الآنية ما معنى اختنافها؟ أي تشرب من فمها ولا تسكب في الإناء تسكب في الإناء ثم أشرب نعم قال ولا ينبغي يشرب من فم القربة ولا من ثلمة الإناء من ثلمة الإناء كذلك ما ينبغي أن يشرب من ثلمة الإناء ما معنى ثلمة الإناء ثلمة الإناء كأن يكون هنا في كسر هذا في كسر لا تشرب من هذا هنا مكسور أهلا لا تشرب من هنا فكر لا ينبغي أن من ثلمة الإناء ما معنى ثلمة أي محل الكسر الذي في الإناء سواء كان من زجاج سواء كان من خشب سواء كان من غير ذلك طيب قال ولا يذم الطعام كذلك من أداب الطعام لا يذم طعاما ايش هذا الطعام هذا ما هو زين هذا الطعام النبي صلى الله عليه وسلم يروي عنه سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه قال ما ذم طعاما قط إن عجبه أكله ما عجبه رده وخيره ما أكله ما قال إيش هذا الطبق ما هو زين هذا كذا كذا لا ما بدأ ذم طعام أبدا إن عجبه أكله وإن ما عجبه يتركه فلهذا ليس من أجب الطعام أن يذم الطعام ولا يقرم بين تمرتين لا يقرم بين تمرتين إذا كان مثال أنت تأكل مع جمعة تكل على تمرة تمرة في الكرمة كذلك مثال ألا. إذا كان في العنب مثال على حبة حبة ما هو على ثنتين ثنتين لا تأكل على حبة إذا كانت تسجيل حبة ثانية وهكذا نعم ولا يتمخص على الأكل <تصفيق> كذلك ليس من الأدب هلا، فإن الناس يأكلون وها <تصفيق> أمام الناس يستقدر الناس هلا أمام الناس تتمخط أو <تصفيق> إيش هذا؟ هذه مصاها هذه مصاها ومن حواليك هذا إذا لم ينتقد عليك بلسانك انتقد عليك بقلبه مثل ما أنك أنت لو حتى مخط عنك بتسقى أو حد بصق أو حد اخرج نخامة ونحو ذلك وانت تأكل تستقدر هذا كذلك غيرك يستقدر منك مثل ما تستقدر من الغير الغير يستقدر منك ولا يأكل على طبق مقلوب كم بغي يكون الطبق مفتوح لا يكون مقلوب هكذا اذا عملنا طبق يعني ينبغي هنا الاكل على طبق لا وان كان عندكم هنا ما في طبق يعني اتش 12 يعني الطعام هذا ما يطرح على طول هكذا فوق لا فوق الميزه كذا هلا نطرح شيء هكذا صح بعدين تطرح الطعام هنا ما هو على طول فوق الأرض هنا صح امم تطرح الطعام هنا على طول لا نطرح شيء طبق هلا هذا الطبق لا تخليه مقلوب هكذا خلوه هكذا على الوجه، القفاح هو إلى الأرض، والوجه إلى الأعلى، هذا. مم. ولا يجمع بين التمر والنوى في وعاء واحد. أرأيتم النبي صلى الله عليه وسلم لما يأكل التمر يضع له، يضع النوى في كفه الثاني ويأكل باليمين. ما هو يأكل؟ كما عندكم الآن كثير الآن يعني صار يعمل بلا نكير. يأكل. التمر ويطلع في في نفس الوعاء الذي التمر غلط يأكل الموز ثم يطرح قشر الموز فوق الموز النظيف ويأكل العنب وحبل العنب فوق العنب النظيف هذا غلط من يكون وعاء آخر يطرح فيه القشر والنوى وهذا يأكله أو يطرحه في يده يأكل ثم النوى يطرحه في يد الثانية ثم يرميه أو يعصيه شيء من البهائم، فلا يجمع بين النوى، يعني هذا نوى بقية الفم، عرف النوى، النوى ما يخرج من الكرمة، ها؟ العجرة هذا اللي يخرج من الكرمة، هذا نوى، النوى مثال، لا يجمع فيه بين في سعة واحد، لا يطرح ما يخرج من فمك، المتبقي هذا. ها. كذلك ما ينبغي اذا كنت تأكل في طعام إنك اذا كرت خبز. ثم نا تقرأ الخبز بيدك ثم تطاحه ما ترى هكذا لا خصوصا إذا كنت تأكل مع تأكل أكل مع الجماعة فتطرح هذا فيما تأخذ خصال هكذا الزبدة ثم يطاح يكشل النص ثم الثاني يعمل لا ليس هذا من الأدب قد أقرأ الخبز بيدك أكسنه بيدك ثم اخذ ما تيسر هكذا ثم طرحه ثم خذ مرة أخرى وهكذا وهكذا وهكذا ويستحب الاجتماع على الطعام النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الطعام ما كثرت عليه الأيدي الاجتماع على الطعام في الصحن واحد ألا ليما ليما تجو تجو ما حذا مثال مثال خير أبرت الطعام كثرت عليه الأيدي فيه بركة وإن كان الآن صاروا الآن يأكلونه سنديري سنديري كل واحدة في, في صحنا ينبغي هذا طاح الوعاء في الآيضر و... وتأكل بيدك ويندب أن يقرأ بعد الطعام الفاتحة سنة والإلة في قريشن سورة قريش وقل الله أحد سورة الإخلاص بعد الفراغ من الطعام يقرأ هذه السورة الثلاث الفاتحة والقريش والإخلاص ويقول بعد الفراغ من الطعام الحمد لله الذي اطعمنا واشبعنا واسقانا واروانا والحمد لله الذي اطعمنا هذا الطعام ورزقنا جميعاً غير حول مني ولا قوة هذا الطعام من في الشرب بسم الله الرحمن الرحيم بعد الطعام نقول الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي جعله عذا فراتا سائغا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا سنة كمان وتقدم معنا أنه من من البسملة والحمد بايد الطعام من الأسباب المكفرة للذنوب من الأسباب المكفرة للذنوب أن تبسمل وتحمد الله سبحانه وتعالى بسمه وتحمد الله سبحانه وتعالى. فلذا است... عمل بعض السلف أنه يبسم في كل مرة ويحمد الله في كل لومة. ونقول عن بعض السلف أنه للحفظ من الوقوع في المعاصي والذنوب أنه إذا شرب الماء سنة أنت أنت تشرب وأنت جالس وانت أكل وأنت جالس. ما هو يشرب وهو قائم يورث مرض في الله في البطن وفي الركب تشرب وانت جالس سنة اليورث اه واذا اراد ان يشرب للحفظ من المعاصي والوقوع في المعاصي انه اذا اراد ان يشرب عندما يشرب يشرب ثلاثه انفاس الاول يقول بسم الله الرحمن الرحيم ما يشرب في نفس ثاني بعد ما يشرب النفس الاول يقول الحمد لله يعني. ثم شرب النفس الثاني بسم الله الرحمن الرحيم ثم الحمد لله رب العالمين ثم يشرب النفس بسم الله الرحمن الرحيم وبعد النفس الثالث الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعله عذبا فراثا سائغا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بنا فإنه لا يتمكن من فعل معصية ما دام في بطنه شيء من ذلك الماء كل مرة اذا اراد ان يشرب ان يشرب بهذه الكيفية حتى يكون محفوظا في يومه محفوظا في ليلته من كل ما يكره الله ويكره حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا ذكروا ان البسملة والحمد لله سبحانه وتعالى قبل الشرب بعده وقبل الطعام بعده من الاسباب المكفرة للذنوب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنا وعنكم الذنوب وأن يوفقنا لاستخدام الآداب آداب الطعام وغيرها من الآداب ويحلينا بكل الآداب ويخلينا عن كل ما يوشين بالآداب ويحلينا بكل خصلة حميدة ويخلينا عن كل خصلة ذمينة إنه على ما يشاء جدير وبالإجابات جدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين طيب نبدأ في درس الفقه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نور المبين سيد الحمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال شنو الصلاة تقدمت معنا الكلام في مبتلات الصلاة وقلنا أي سؤال في مسألة سجود السهو أي سؤال في مسألة وطلاة الصلاة يقدم قبل الدرس من شأن نجيب عليه آه. لأن كثير مشاكل خصوص المساياس معنا في مسائل القدوة ومسائل كثير مما تحصل وقايا أحوال في الصلاة مع الجماعة ينبغي أن يقدم السؤال عن ذلك أو في أي مسألة جرأناها في هذا الكتاب وفي هذا الدرس أو في غيرهم بقية الدروس سواء في الفقه في الحديث أو في التوحيد أو في غيره من بقية الفنون. طيب قال باب سنن الصلاة هذا الفصل معقول في سنن الصلاة الأركان الصلاة تقدمت معنا ما تصح الصلاة لو نقص ركن واحد ما تصح صلاته أما السنة الذي يتابع فعلها ولا يعاقب تارفا فمن بغي الطالب العلم أن يحرص على فعل السنة بحرصه على فعل الفرق فتقول له واحد طالب علم يدرس في معهد يقول هذا السنة وهذا وه السنة الألا سنة يعني يستهين بفعل السنة وراك ما ما تفعل كذا قال الألا سنة يعني تستهين ليش تطلب العلم عادك وأنت تستهين بفعل السنن التي وردت عن من عن من منه السنن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ايش فايدك يطلب العلم؟ ايش هذا مكروه؟ يقول الا مكروه ما حرام له تستهين بفعل مكروه وانت طالب علم؟ ايش كان الاولى بك ان تروح تبيع ناسي قوران في سوق باسروان احسن من طلب العلم؟ تستهين بفعل المكروه وتستهيم بترك السنان ايش في الدي في طلب؟ جال قال سنة سنتين ثلاث سنين وهو يستهين الا سنة مش مهم فعله ولا الا مكروه فعل المكروه ولا تستهين بهذا وانت طالب علم تطالب نفسك بترك المكروه كمطالبته بترك الحرام تطالب نفسك بفعل السنة كما تطالبها بفعل الواجب طالب علم يستهين بذلك عمدا الاولى به ان يشوف له حرف اخرى يوه البيعاه الناس يقول ينفيه بسوق باسلوان بيحصل فائدة كثيرة مش فهت من طلب العلم العلم يهدف بالعمل ما هو مجرد رسلا في الوضوء ما نطبقها في الوضوء نقرر سنان وآداب ما نفعلها ايش فائدة من هذا الفائدة من تعلم الفائدة العمل بالعلم السنة المثاب التي السنة المثاب من فعله ولم يعاقب امرأ ان اهمله لم يهمله يفاب على فعله ولا يعاقب على تركه سنة الصلاة كثيرة كثيرة اوصل لها بعضهم إلى ألف سنة إلى ألف سنة الشيخ عبد الرحمن بن مصطفى العيد عندما جاء من تريم إلى المدينة وذهب إلى مصر بإشارة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعند دخول مصر كان شيخ الأزهر قد مات فأقيمت الصلاة ولم يدرى من يتقدم للإمامة فقال لهم من يذكر لنا أربعمائة سنة من شأن الصلاة يتقدم إمام فقام حد عد مئة حد عد مئتين ولم يزد على ذلك قال الحباد الرحام المصطفى وعد لهم أربعمائة سنة من سنن الصلاة فسلموا له وقدموه إماما عبد الله بن عمر بن يحيى عندما طلع من المسيلة من المسيلة إلى زيارة زنبل زيارة سيدنا الفقيه المقدم وهو ومعه رفيق له عدوا من سنن الصلاة ثمانمائة سنة ثمانمائة سنة ثم أراد أن يزور بعض أصحابه عندما خرج من زيارة زيدنا الفقيه المقدم الى بيت صاحبه الذي يريد عنده عد مائتي سنة فمجموعة السنة الذي عدها اربعمائة سنة نذكر في هذا في هذا الفصل بعض السنن التي ينبغي ويتأكد المواظبة عليها خصوصا <تصفيق> السنن التي اختلف في وجوبها عند بعض العلماء واجبة او قول في المذهب انها واجبة يعتني بها حتى تصير صلاتك صحيحة على أقوال جميع العلماء خصوصا السنن التي ورد فيها نص صريح عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وورد فضلها في السنة الوارد عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال سنن الصلاة كثيرة نذكر بعضها منها ما يسن قبل الدخول فيها فالسنن الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أجسام منها ما يسن قبل الدخول، منها ما يسن في الصلاة، منها ما يسن بعد الصلاة، ها؟ كما تقدم معنا في الوضوء هناك. سنن الوضوء، منها ما يسن قبل الوضوء، منها ما يسن في الوضوء، ومنها ما يسن بعد الفراغ من الوضوء والغسل. طيب، قال ما يسن قبل الدخول فيها أكل إيجامه. سن، حتى لو بتصلي منفرد سن الأذان والإيجامه. حتى وصلوا <تصفيق> نعم في ج... الأذان لجماعة النساء ما ينبلأ ينبلأ هنا الإقامة فقط ما أدري هل يؤذن هنا لا يكتفي بأذان المسجد أو نحو ذلك في جماعة النساء لا يقومنا الصلاة فقط تسنى هنا الإقامة أما في للرجال يسنى الأذان والإقامة سنة يؤذن أولا ثم يقيم ويصلى منفردا فالإقامة سنة له وهو إيذانا بالاستعداد للصلاة إقامة الصلاة ولباس بزيادة الحمد والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل الإقامة فهو من عمل السلف الصالح عندما يقيم الصلاة هو الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمد الله أنصلي أم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر إلى آخرة يا جماعة. وشننا لمن سمع المقيم أو المؤذن إجابة المقيم وأجابة المؤذن وإن كان العمل بخلاف ذلك. كثير ناس لا يجيب المؤذن فجأة. قول الله قول الله قول الله قول الله. في الأذان شننا صح. كذلك في الاقامة اقامة الصلاة سنة نقول الله اكبر اشهد ان لا الله اشهد تقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على... لا حول ولا قوة الا قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة سنة ان تقول اقام الله واقامها وجعلني من صالح اهلها الله اكبر لا اله الا الله ثم سنة ان تأتي بدعاء بعد الاذان سنة ان بعد الاقامة الله مرضى للدعوة التامة وصلاة الإقامة إلى آخر الدعاء سنة كذلك في في الإقامة سنة كذلك كذلك من السنن الصلاة قبل الصلاة السواك سنة أن تستاهل وتنوي في قلبك نواية سنة السواك للصلاة أو بلسانك بسم الله الرحمن الرحيم نواية سنة السواك للصلاة سنة سنة له السواك سنة السواك سنة لا بفرض الثوء لا ينبغي هذا ما هم ينبغي هكذا إذا ما في سواك أراك تقطع أي عود من الشجر الموجود في المعهد إذا ما في تأخذ سيكة السيكة هذا لكن ما ينبغي هذا وصاخة يقول هكذا هذا من الوصاخة هذا الوصاخ اللي هنا جاءنا صلي وانت في الوصاخ هو ليس صحيح ان السواك لغة اسم لهذا واسم للدلك وقال له سواك اسم للآلة هذه يبقى له السواك واش واسم للدلك شرعا دلك الأسنان او دلك الفم وما حواليه بخشن اي خشن سواء كان من عود الأراك، سواء كان من من غيره تحصل أصل السنة، لكن أفضله عود الأراك، أفضل السواك عود الأراك، فتحصل السنة لو جعل سيكة في جيبه، فلما عند الصلاة بالسكت هذا، أو منشفة خشنة في جيبه بعد الصلاة بالخرجة خشنة قال لا لا تحصلها أصل السنة. لكن ما هو ترضي الثوب تحصل أصل السنة بكل خشن بكل خشن ولا تحصل إلا بالنية إلا بالنية فإذا سوك بدون نية ها. ويسن قبل السواك البسملة بسم الله الرحمن الرحيم نويت سنة السواك للصلاة نويته سنة السواك لتلاوة القرآن نويته سنة السواك فهكذا ها هكذا والسنة به أن يبدأ من وسط الفم هكذا يبدأ هكذا هكذا هكذا ثلاث مرات واللسان صورة هكذا وذكره عرضاً في الأسنان أكد. لأنه يجمل ته ويسأل السواك ان لا يزيد على شبر ولا ينقص عن اربع اصابع فين بغي ان يكون عرضه مثل الانملة ويكون نهي مثل العود الصغير ويسأل ان يطرح عند يمسك السواك الخنصر والابهام من اسفل والوسطى والبنصر والوسطى والسبابة من على هكذا سناعا، فما يمسك السواك أكل، لا ما يمسك أكل، لا ينبغي. والسواك تعتره الحكم يكون واجبا إذا ندره صار واجب يكون مستحب في كل حال، لكن ما ينبغي إذا أنت تمشي أنت سواك. إذا أنت تكلم الناس تقلبه ما ينفع وإلا يسأل لكن يتأكد استحبابه في حال عند النوم عند الاستيقاظ من النوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وسواكه تحت المخدة فإذا قام شاسف رأه بالسواك عند تغير الفم منافل يريح كليه أو طول السكوت يستأي يا هنا يتأكد أكثر استحبابا هكذا عند الوضوء عند تلاوة القرآن عند إرادة الذكر آ حتى لو بتقرأ الورد سنة بتقرأ القرآن سنة السواة تقرأ صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنة السواة وهكذا نعم يكون حراما إذا استخدمت السواك الغير بغير إذن حرام يكون السيدان السواك حرام تستخدم حق الناس من غير اذن هذا حرام يكون مكروه يكون مكروه نتائج يكون مكروه بعد الزوال للصايم كما هو في مذهب الشافي مختار المامنوي عدم الكراها يكون مكروه عرضا هكذا طولا في الأسنان هكذا يقول هكذا لأنه يدمي اللثه بل ينبغي هكذا ما ينبغي هكذا ليه لأنه يخرج دم من اللثه يسبب جرح ينبغي كذلك أن لا يستك من طرفين من هنا ومن هنا إذا زاد يقطع هذا ثم يستك فلا يستك من طرفين هنا هذه أحكام السواك فالسواك تعتريه الأحكام الأربعة و ينبغي كذلك في استخدام استخدام السواك أن يتحرعوا للأراك فأفضله عود الأراك فيما يرون، ثم جريد النخل ثم الزيتون ثم أي شجرة تريد أن تقطع منها يحصبها ما في شجرة حتى من السيكة يحصب أي خشنا فالصوره يحصب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وفي رواية لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلاة السواك أفضل من سبعين صلاة بالسواك فمن يتهاون في هذا الفضل العظيم فضل عظيم في السواك صلاة بسواك افضل من سبعين صلاة بلا هذا غير الفوائد الصحية الدينية الدنيوية الاخروية التي وردت استعمال السواك هذا عود الاراك ذكر العلماء من فوائده مئة وعشرين فائدة مئة وعشرين فائدة دينية ودينية وصحية منها يبطي الشيب الشعر الابيض ما يظهر الا بعد ودة يبطي الشيب يقوي الظهر يذكر الشهادة عند الموت فهو مطهرة للفم مرضات للرب سبحانه وتعالى مصخطة للشيطان لو لم يكن فيه الا انه مرضات لله لكفى فكيف وهو فيه فوائد كثيرة وهو فيه فوائد كثيرة في مستشفى من المستشفيات عمل الأطباء بحث وجدوا هذه الجرثومة التي في الأسنان جابوا المبيدات التي فيها يريدون قتلها ما ماتت وكان في ذلك المستشفى طبيب باكستاني فجاء ثاني يوم وقال يبحثون عدة أيام في هذا البحث فثاني يوم جاء بعصارة المسواك. لعصارة عود الأراك عصره وجابه وسكبه على تلك الجيرطومة التي تسبب التسويس لسنان ماتت في الحال قال من اين هذا؟ قال هذا علمنا يا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وندب لنا السواك بعود عود الأراك لهذا عندما ابطأ الفتح في زمن سيدنا عمر بن الخطاب على المسلمين في شيء من الغزوات ارسل اليه قائد الجيش لقد ابطأ علينا الفتح في الغزو فارسل اليهم سيدنا عمر بن الخطاب يقول لهم لعلكم مبسرين في سنة من سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فنظروا قائد الجيش اي سنة فوجدهم مقصرين في سنة السواك فامروا كل عسكري في الجيش لابد ان لا يصلي ولا بد يكون معه السواك فذهب كل الجنود إلى الأشيار الأراكي بتعون لهم عودا ليتخذوه مسواك نظر إليهم العدو العدو نظر إليهم من بعيد يقول هؤلاء يقطعون الأشيار ليسنوا بها أسنانهم لأجل بهما بعد يأكلوننا لأنهم أكلة لهم قل ف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم إلا الخوف والرعب فذهبوا وتركوا أموالهم وتركوا دوابهم وأغنامهم جاءنا فضفروا بها من غير قتال بش سنة واحدة نسنة من رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحيى سنتي فقد أحبني من أحيى سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. ودمن نعرف هذا الحديث كيف من ما بيحبني يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ من ما يحب ذلك؟ ما دام يحب ذلك إذن عليه في الاقتداء بمن بمن منه السرّن صلى الله عليه وآله وسلم. فالسيوات. ينبغي المحافظة عليه واتخاذه لأنه في إيذان الشيطان عكس عوده السواك عود الأراك عود عود التنباك عكس عود الأراك عود التنباك عود الروكو هذا مئة وعشرين مضرة هذا السواك في مئة وعشرين فائدة في عود الروكو أو التنباك مئة وعشرين مضرة يقول مائه وعشرين مرض وفي العصر الأخير الآن عمل بعضهم رسالة وذكر مئتين مرض في عود التبغ مئتين مرض والذكر السابقون مائه وعشرين مرض في عود الأراك مائه وعشرين فائدة صحية دينية دنيوية وروحية وهذا يذكر الشهادة عند الموت لهذا ينبغي الإنسان وهو مستحضر يقطر له ويسوق بالمسواك ويعطى الماء بالمسواك له لأنه يذكر الشهادة عند الموت فيموت فيكون آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله يذكر الشهادة عند الموت وينبغي المواظبة عليه في جميع الأحوال ها. ويتخذ لك المسواك متعدد بحيث أن الشيطان غالب ينسيك السواك الشيطان ينسيك استخدام السواك فين طرحته ترميه هناك أو هنا فعند الصلاة ما اقدر فين السواك لا اجعل لك مسواك هناك وهنا بحيث انك اذا نسيته هناك تحصله هنا آه. هذا كان بعض بعض النساء في في تريم من حرصهن على استخدام السواك تعصب المسواك فيها في الخمار حقها حتى ما تنساه اذا كان ضمن خمارها تسواك فإذا اتسخ المسواك وصار يبدل المسواك ثاني وهكذا ويخال المسواك من رمضان إلى رمضان لا بعض الناس يحرص على استخدام المسواك في رمضان فإذا انتهى رمضان رمى بالمسواك كأن المسواك خاصة لها برمضان فلا يبقى دلك الفم حتى لو بلا أسنان شيبة أو عجوز بلا أسنان يسند ذلك بلا لسن محل الاسنان هذا قلنا اثبات ذلك الفم وما حواليه بخشن بخشله يسن السواك قبل النوم على كذلك مما يسن فيه السواك ويتأكد بعد صلاة الوتر بعد ما الوتر إذا ركعت ركعة الوتر الأخيرة هذا يسن بعد ذلك هو سبحانه الملك القدوس ثلاث مرات ثبوه بالدوسر بالملائكة والروح جللت السماوات والأرض والجذس والجبروت وتعزلت بالجدسة وبهرت العبادة بالموت ثم تستاك بالسواك سنة تستاك ثاليا بعد صلاة الوتر سنة ان تستاك ثلاثا بعد صلاة الوتر فالسواك يجلب النشاط. والدخول فيها أي صلاة بنشاطن وفراغ قلب سنة أنت تفرق عن كل ما يشغلك جوال تغلقه قبل الصلاة رسالة هذا في SMS أو في رسالة أو بنكس تفتحها وتشوف إيش فيه قبل الصلاة لأنك بتصلي إيش في البنكس هذا دويت ولا رسالة إيش في SMS هذه خبر زين أو خبر شين فتفكر في الصلاة فالأولى أن تفتح الرسالة قبل الصلاة وتقلق الجوال وتزيل أسباب التي تشغل القلب إذا كان هنا شي ساعة تزيلهم هنا لا تكون في جهة القبلة في غير جهة القبلة في لوحة الدورة الثانية الدورة الثالثة أو الحولية أو نحو ذلك في جهة القبلة تزيلها أنك أنت تشوف الكتابة أمامها وتشغلك عن الصلاة أنت قدامك الصورة الصورة ولو صورة عالم من العلماء ما ينبغي أن تكون في جهة القبلة لأنها تشغلك عن الصلاة في غياء جهة القبلة لا بس ها؟ كل ما يشغلك الآن صارت عادة في كثير من المسائل يكتبون يكتب التقويم تاريخ كذا تاريخ كذا في أمام المصلين يشغلهم ذلك عن الصلاة ما ينبغي ذلك كل ما يزيل الحضور والخشوع أمام التيفي وأزيله أمام الصلاة وهكذا كل ما يشغلك عن الصلاة ويشغل فكرك أزله قبل الصلاة تضفه وأنت نشيت شفت نفسك بكلوم لا تكون مثل المنافو يتولي الصلاة توم كسالة روح جدد الوضوء وضم الصلاة ها؟ وشفت في شيء يشوش عليك أو يشغلك عن الحضور وخشو. لا تدخل الصلاة وإلا أنت في نشاط وأنت فارغ القلب كلها خمس دقائق كلها يما منت لو هذه القيمة فقط حاولنك تحضر فيها ولو في جزء منها، لأن المرء ليس له من صلاة إلا ما حضر قلبه فيها. فإذا حضر قليل يكون نصيبك من ذلك القليل. منهم من يخرج من صلاة نتيجة خمسين في المئة، منهم سبعين في المئة، منهم تسعين في المئة يتفاوتون الناس. كلهم صلوا. لكن هذا يختلف يتفاوتون فيه من خرج بالصلاة كما في الاختبار هذا فاز تسعين في المئة هذا سبعين في المئة هذا خمسين في المئة تتفاوت النتيجة كذلك الصلاة يتفاوتون الناس في النتيجة في الصلاة بحسب حضورهم وخشوعهم وتدبرهم في صلاتهم هذه بعض السنن التي يسن قبل الدخول في الصلاة نعم كذلك ينبغي قبل الدخول في الصلاة لتجنب الوسواس أن تقرأ صورة الناس قبل الصلاة بسم الله رهي أعوذ بالناس ملك الناس الناس الناس الناس الجنة والناس أي لآخرة ثم تنفذ إذا يسارك بحيث ما تؤذي من على يسارك <تصفيق> ما هذا حرام هذا إذا مسلم حرام نفس من غير ريك نفس ثلاث مرات يعني اخراج الهواء من غير ريك حتى يكون في عانى في ازالة الوسواس و بهذا الذكر لازالة الوسواس كذلك قبل الصلاة بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان أعوذ بالله من الشيطان فإنه يزيل الوسواس في الصلاة أو يخفف ذلك فأنت تؤدي ما عليك من إزالة الأسباب التي تشغل قلبك من إزالة الأسباب التي تسبب العجز والكسل في الصلاة أو تذهب الحضور والخشوة في الصلاة وتأتي بهذه الدعاء وهذه السورة قبل الصلاة وتدخل في الصلاة وتجاهد نفسك على الحضور في خمس دقائق فقط هذا توقف وإذا السلام عليكم ورحمة الله توقف دخل في بحر التفكير بعدين توقف فتطرح صورة قدامك توقف صورة. لكن في الصلاة لا حتى ولو صورة عالمنا العلماء ولي بسار لا ما هو وقته الصلاة هل ينبغي تتفرج لصورة ولي بسار في الصلاة ما هو ما هو وقته الآن فتتفرجوا في وقت ثاني يمكن تعظمه في وقت ثاني لكن في الصلاة حضرت الله سبحانه وتعالى تعظيم الله سبحانه وتعالى واستحضار عظمت الله وعظم بين يدي من تقوم بين يدي من بين يدي الله سبحانه وتعالى واحد يسأل بيتصل قال الله سبحانه وتعالى إيش رقم ال الوتس حجوا شيلوه رقم وتس شيلوه رقم نعم رقم حجوا أنك تدخل في الصلاة تدخل بحضرت الله يقول الله اكبر حضرة واجبة كالخمس الصلوات او حضرة مندوبة كالصلوات المندوبة هذا اذا اردت ان تتصل بالله تدخل في حضرة الله لهذا سميت الصلاة صلة بين العبد وربه فمن واضب على تلك الصلاة وصله الله ومن قطعها ان قطعت صلته بالله سبحانه وتعالى لهذا يقول هذا يقوله لا يكتبوا للمرء منها في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم لا يكتبوا للمرء من صلاةه إلا ما يخشع فيها بقيار حضوره وخشوعه في تلك الصلاة لهذا بعض العلماء عدى القشوع من شروط الصلاة المعثرة أنه من مندوبات الصلاة وإلا لا أبطلت لو أدى من الشروطة أو أركانها لبطلت كثير من صلاة كثير من الناس فينبغي الحضور والخشوع حتى ولو في بعض أما بالكلية من اول الصلاة الى اخرها بلا حضور وكما قلنا يعين على ذلك ان كل ما يشغل قلبه ويذهب خشوعه وحضوره وتدبره يبعده عن خاطره فاذا كان يشوش يغلق الصوت هذا الشكل ترى الصوره من امامه سواء كان لهذا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخاشعين كان يصلي في عليه بردة في سوق في مخطط بعض العلم فبعد ما خلص صلى خلص صلاه اخرجها قال لقد اشغلتني هذه عن الصلاة هي عبارة عن فوق فيه بعض الخطوط وبعض الاعلام قال لقد اشغلتني هذه عن الصلاة هو سيد الخاشعين لله سبحانه وتعالى فكيف بغير النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصلي وامامه اشياء تذهب الخشوع يقول لانا ما يؤثر فيها النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخاشعين قال لقد اشغلتني عن صلاتي وحدورة فيها هي لب الصلاة وحقيقة الصلاة والخشوع والحضور فيها الله يوفقنا وياكم الحضور والخشوع في الصلاة ويجعلنا من الخاشعين لله سبحانه وتعالى المتقين لله سبحانه وتعالى في السر والجهر في الباطن والظاهر ويوصر قروبنا وقوالبنا وصلحنياتنا وقاسدنا ويجملنا وإياكم ويوفقنا لعمل بالفريض والعمل بسنتنا ويجعلنا وياكمنا من المحيين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويوفقنا وياكمنا لكل خير وجرنا إلىكن كل شر وكل ضر بجاهل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه على ما يشاء قدير وبالأجابة جدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد ربنا أنفعنا بما علمتنا وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أدقي يا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وصلح لنا كل الشعور وأقرى بالرضا من كل وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتي أنا رسل المن فرستر أنت أكرم من تتر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا في كتاب فيه للناس يشفا وعلى الآل الكرام الشرفا وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. والحمد لله رب العالمين. ربنا رب عز